يُعِيكُم مَتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ الَّذِي فَضْلٌ فَضْلُهُ وَإِن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إليه ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل نسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإن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 عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما علم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ست ستي أيام وكان عرشه على الماء، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لا يَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا نَهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَّا يَحْبِسُهُ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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَ مِنَّا رَحْمَةً وَلَئِنْ إن أَذَقْنَاهُ إِنْسَارًا مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوْصٌ كفور ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم من نزعناها منه انه لا كفور ولئن اذقناه نعما بعد ضر وامست ولئن أذقناه لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم وعجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا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 فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أن bi'ilmil-lāh wa-an lā ilāha illā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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة هؤلاء كي يؤمنوا به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مُؤْعِدُهُ فَلَا تَكُفِّي مِرْيَةً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 ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعلة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجاً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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا أعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون اللهم اجعلنا منهم اللهم يا عبد الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.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 لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم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 فعُمِيَت عليكم أنُلزِمُكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجر إلا على الله وما طارد الذين آمنوا إنهم نلاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ويا قوم من الله إن طردهم تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائر الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لئي يأتهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تجدالنا فأتنا بما تعيدنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يعطيكم.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 129. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 120. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب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 وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معز فنادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. وقال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المذرقين وقيل يا أرض بلعين والماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك قيل يا نوح اهبط بسلام منا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 أَلَوْهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا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 ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلِهتنا وما نحن آلهتنا عن قولك. وما نحن لك بمؤمنين إن يقول إلَّا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهد وشهد أنني بريء ما تشركون من دونه فكِ جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من داع. ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته.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 فعقروها فقالت متعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه من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 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلم يرأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم نكرهم وأوجس منهم خيفوا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 قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله؟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 وَلَمَّا جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه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 أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها، جعلنا سافلها وأمطرنا عليها سافلها، وانطرنا عليها، وانطرنا عليها حجارة من سد. 126. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 127. وإلى مدين أخاهم شعيبا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 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا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 وَلَكِنْ تَنقِيبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَنَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمور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 وذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود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 ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد ربك فعالا لما يريد وأنما الذين سعدوا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم وأنما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. خالدين فيها ما دامت السماء والأرض، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء. ما يعبد هؤلاء؟ ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل، وإن لم وفّوه نصيبهم غير من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 نهار وزل فم من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع وجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم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 ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس يجمعين وكلم